الوسطى وينك يا راع والزهره اهل المير صغر امار اشبع من ام حينا رضع وجه الاسباب لما العشق يلتسمع في الحبيب موزع للولي وحبابه رباني وتربيت وبهالعشق يا فنى وخواني بنفس البيت بل وصب ديمنا دي ياللي اطهر لو ومنها امال يا تعالوا بس تعالوا نحب الرسول و آله للمحرام احلاله يهتف به ويفخر شوف الاسم وحده باسم الوصي وعياله وعلى الاخص جاعف سمعني و سمعني الوالد منا عاضني ومكبري لو زادت الم احنا مثل عصا ما ننهى يا قاسم صدقك انا انت مو صدقك ركابك في كفنا مستعره اقوضها مات حب النبي والزهره حيدر علي والعترة يوم الحشر في مأمن بتوني لا صاحي يا حيدر الحقنا يحموني لو ضجيت يا ابو علي دركنا بهلنا حل العاص الجنه هي na hena na na ni افك يا مركه في قلبي ما يهتز لو حاولت عيد واني كان دو معتز ومحبتك تتعزاز لو جارت الايام محلاني لو نودت يا محلا مركه يا زنه عادوني وتعاد لجلك يا شمعتنا يا اسرار يا مغوار يا تاج nitau na